يا ايها النبي لمت حرم ما حل الله لك كتب تغي مرض تؤذيك والله وفؤ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فَلَمْ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العظيم اِن تُوبَا الى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُم وَاِن تَوَهَّرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَنْ جِبْرِيلُ وَالصَّالِحُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بُعْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما ிம கோத்திய சி சிபி அக்க يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُفُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نُورًا وَقُودًا لِلنَّاسِ وَالْحِجَارَةِ عَلَيْهِمْ غَمَلًا يَكْنُونُونَ إِلَى رَشِيدًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ